بسم الله الرحمن الرحيم ا اي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء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 انهم كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فايخشوا ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا منيئا مريئا ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الَّذِي جَعَلَ الله لَكُمُ الْقِيَامَ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَشِّرْهُم بِكَرَمٍ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ سَبِيلًا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعت اليهم اموالهم فاشهد عليهم وكفى بالله حكيما